هذا سائل يقول انا جئت الى الجامعه لطلب العلم عند المشايخ السلفيين وهناك من الطلاب ان يقول لي جالس كل احد واقرا لكل احد وهناك من يقول لي لا تجالس الا من عرفت انه سلفي وبعيد عن الانحراف علما ان بعض جلسائي مسجونين في قضايا ارهابيه وانا ما كنت اعرف أعرف أن أعرفهم فما نصيحتكم الحمد لله انت تكاد تجيب على نفسك في هذا السؤال بجوابه أقول أما من قال لك اجلس إلى كل أحد فقد غشك وكذب فلا تجلس إلا إلى من عرفت دينه وهذا متقرر عند أسلافنا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم كيف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم هذا العلم دين ولا شك أن الواجب على الإنسان أن يحرص على دينه أرأيت لو قيل لك مطلوب منك أن تبني بيتا تذهب إلى من تذهب إلى المهندس المعماري وإلا تذهب إلى مهندس السيارات تذهب إلى المهندس المعماري لأن هذا اختصاصه هذا اختصاصه وإذا قيل لك إن هذا الذهب مغشوش تذهب إلى من؟ إلى الصاغة ولا تذهب إلى الذين يقطعون الطوب والبلوك وعمال الخلطة تذهب إلى الصاغه فإذا كان هذا في أمر دينك دنياك فكيف بدينك؟ هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم والسلف رحمهم الله تعالى كانوا ينظرون الى الرجل والى هديه ودله وسمته وصلاته فان راوه على السنه اخذوا عنه وان راوه على خلافها تركوه فهذا الذي قال لك هو احد رجلين اما جاهل والجاهل لا يعول عليه واما ان يكون عنده شيء من العلم فهو غاش كذاب فانت لا تستمع له وعليك باهل الدين المستقيمين على شرع الله جل وعلا فانك تسلم بمجاوره هؤلاء والمرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل وأوثق الايمان الحب في الله والبغض في الله تبارك وتعالى فإذا جالست كل أحد معناه حتى المبتدع سيدخلون هذا غير صحيح كلام باطل لا يقوله من شم رائحة العلم وأنت ترى بنفسك تقول إن بعض جلسائك مسجونين مع الإرهابيين بسبب ماذا هؤلاء الغالب عليهم انهم من جلساء وتلاميذ الارهابيين اهل الاهوى عن المرء لا تسال وابصر قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي والارواح جنود مجنده يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف فيا ايها السائل لا تاخذ العلم ولا تجلس الا عند من تذكرك بالله رؤيته او تدلك على الله كلمته هذا يسال يقول كيف نوفق بين الدراسه الجامعيه وخارج الجامعه والدراسه خارج الجامعه عند المشايخ سهل على من سهل الله جل وعلا عليه وذلك بالآتي أولا تواضب على حضور دروسك في الجامعة لا تغاب ما تغيب تواضب على حضور دروس المشايخ في الجامعة فإن الحضور يعلق منه بالذهن وبالقلب الكثير فيبقى معك مهما طالت المدة لا تنساه في الغالب والثانية استعن على ذلك بالمراجعه كل يوم خميس لكل ما مضى في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء وإن تكتب يأتي يوم الخميس الضحى بعدما تفطر تجلس تلخص وتراجع هذه الملخصات وتكتبها في كل ماده ما كتبته لنفسك تلخصه حتى يكون جاهز لايام الاختبارات فتلخيصك له مراجعه وبقيه الايام من بعد الدرس تمشي العصر الى المغرب الى العشاء على المشايخ واذا عدت الى البيت اخذت ساعه من الليل قرات فيها ما تيسر لك من دروسك وبهذا توفق بين مجالس المشايخ في خارج الجامعة وبين الدروس في داخل الجامعة نعم. وهذا يقول ما نصيحتكم في من يجالس أهل البدع وهو من أهل السنة إذا صح أن هؤلاء الذين يجالسهم من أهل البدع فالواجب أن ينصح اولا كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأبي داود بل للسائل بحضرة أبي داود هذا الصحيح سأله رجل عن الرجل من أهل السنة أراه يماشي الرجل من أهل البدعة أفأهجره لا أكلمه قال أو تحذره يعني بل تحذره فإن أو هنا بمعنى بل تحذره اولا تنصحه يمكن ما يعرفه فاذا رايته لا ينتصح وبقي معه فالحقه به رغم انف من يابى هذا اليوم ويطعن في طريقه احمد وهؤلاء الذين يسيرون على طريقه احمد اذا كان هؤلاء الذين يسيرون على طريقه احمد مطعون فيهم فما عسى انت ان تكون ايها الطاعن انت لا تضرنا في شيء فما انت الا كدحشة في عشه وشعره في بعره وتبنة في لبنه ما ندري عنك في اي ورقه انت اذا كان احمد ما يرضيك انت عندنا لست بمرضي واذا كان طريقه احمد تسوءك فحيها لا بها رغم انفك وتشق الارض او تطير في السماء لا يضرنا ذلك احمد يقول هذا وهذا قول السلف قاطبه رحمهم الله تعالى وكلهم يقولون بهذا اذا نصحت هذا الذي يماشي اهل الاهواء وابا فالحقه بهم وتسلم انت في دينك واياك ان تمشي لان ما خبرنا صالحا خالط اهل الأهواء إلا وناله من ضررهم ولا تصعب اخا الجهل واياك واياه فكم من جاهل اردى حليما حين اخاه شف الجاهل يردي الحليم يقاس المرء بالمرء اذا ما هو ما شاه وللشيء على الشيء مقاييس واشباه عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه وكم مرة قلت لكم هذا هو الصحيح في البيت ما هو سأل عن قريني وأبصر قرينه اذا بغيت تسأل عن قرينه سأل عن هو مباشرة أحسن أريح لك لكن هو أراد أن يعطيك الطريق الأكثر اختصارا بدل ما تتعب نفسك بالسؤال عنه شوف من يجالس تعرفه من هو كان جالس الإخوان فاخواني جالس التبليغ فتبليغي جالس اهل القدر فقدري المرجئه فمرجي المعتزله فمعتزلي العلمانيه فعلماني وهكذا طبعا هذا متى بعد ان تبين له وتنصح له كما قلنا لكم عن الامام احمد رحمه الله تعالى فاذا كان باقي معهم فهو منهم لان القلوب أرواح والارواح جنود مجنده ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحمد رحمه الله يقول اذا رأيت الرجل يسلم على الرجل من أهل البدعة أو على المبتدع فاعلم أنه يحبه لا شك ولا ريب في هذا نحن نعتقده وندين الله جل وعلا به لكن كما قلت لكم على هذا النحو أولا اللطف بالناس والرفق بهم فلا يهجم على التبديع وإنما ينصح لهذا المخدوع بهؤلاء فإذا ابى يلحق به وتسلم أنت ما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها لكن الصحيحة تجرب ما علمنا واحد جاء بشات صحيحة وحطها بين اخريات جرب وقال هذه الصحيحة تصحح هذه الجرب بعد أيام إذا بها جرباء, جرباء مثلهم المعلوم عند الناس أنهم يأخذون الجرباء ويعزلونها بمفردها حتى لا تضر فهكذا المبتدع ينبغي أن يعزل لأنه أجرب ديانته منحرفه فإذا كان أهل السنة ما يستطيعون فما أمامهم إلا الذي يستطيعون وهو التحذير من الأجرب يقال هذا مبتدع هذا عنده كذا وكذا وكذا فاحذروا فحينئذ يحذره الناس ويسلمون من شره هذا يسأل يقول أرى الشيخ أو طالب العلم الذي ينتسب للسنة وأهلها يظهر منه أمر يخالف السنة فهل يرد عليه سرا أو علنا أقول هذا بحسب حاله فإن كان في عمله فالواجب أن تسر إليه في نفسه الواجب أن تسر إليه هذا هو أما إذا جاء بأمر خلاف السنة يقرره في الناس فإن الواجب التصحيح للناس وهو يختلف إما أن يكون هذا المخطئ مخطئ وهو صاحب سنة ويريد الحق فأنت تصحح للخلق وتبين أن هذا هو الصواب وتحفظ له مكانه وإما أن تعلم أن هذا الرجل ولو تظاهر بالسنة لكنه على خلاف هذه الحالة الأولى فهذا معاند فيجب أن يبين للحق للخلق الحق ويحذر الناس من باطله نعم وهذا يقول هل الاختلاف في الرجال من جنس الاختلاف في المسائل الفقهيه صح هذا ياتي بمساله فقهيه وتجد الخلاف وانت تاتي وترجح في الخلاف اذا كانت عندك ايش المقدره وتبين ان هذا القول هو الراجح بالدليل هذاك اما دليله ضعيف وهذا دليله صحيح أو أن هذا الدليل منسوخ وهذا دليل هو الناسخ وهكذا نعم هكذا الذي يتكلم في الرجل يقول هذا ما أعلم الا خير الثاني يقول لا هذا رجل سوء فالذي يقول رجل سوء معه زيادة علم معه زيادة علم بل لا تعارض بينه وبين الأول لأن الأول غاية ما يقول هذا الذي علمته وأنت زدت على ما علمه هو فلا تعارض بينكم لكن للأسف اليوم كثير من من يتكلم في هذا الباب لا يعرف كتب المصطلح بل وأشد من يعرف من ذلك من يعرف أو بعض من يعرف هذا في كتب المصطلح ويحاول أن ينصر بها اهل البدع وهذا أشد علينا من الجاهل لان الجاهل تعلمه فيتعلم مباشره لكن الذي عنده معرفه ويريد ان يحرف طريق ائمه الحديث لينتصر للمبتدعه هذا اخطر واشد ابن الصلاح ومن قبله ومن بعده كلهم يقرروا هذا انه لا تعارض بين الجارح والمعدل لان غايه ما عند الجارح ان يقول هذا الذي علمت ما قال انا الا هذا قال انا ما اعلم كانه قال لك انا ما اعلم إلا غيره. فهذا يقول لا انا علمت منه فوق الذي علمت فهذا معه زياده فوجب المصير اليه وهناك حاله اخرى يدندنون اليوم عليها ولا بد من الكلام فيها كلام الاقران يطوى ولا يروى هذا ما هو في كل حال غير صحيح ليس مطلقا أهل الحديث يقولون بلدي الرجل أعلم به ولا لا بلدي الرجل اللي معه من بلدته طيب إذا تكلم فيه وكان متاهلا يقدمون قوله ولا لا هذا موجود في كتب المصطلح يقولون بلدي الرجل من المرجحات أن الذي إذا تكلم فيه جرحنا بلدي وزكاه البعيد فبلديه مقدم يقولون بلدي الرجل أعلم به فين راحت قاعده كلام الاقران يطول يروى هذه في حاله واحده اذا عرف ان فيها إيش؟ اشياء شخصيه اما اذا كان يجرحه الجرح الصحيح لدين الله تبارك وتعالى يقول ضعيف يكذب سيء الحفظ فاحش الغلط عنده غفله مختلق مضطرب الحديث هذا ما أحد يقول فيه مردود بل بل اذا اخذنا بهذه العباره مطلقا ترد علينا عباره اخرى وهي موجوده في بعض كتب الرجال فكتاب تحريف التقريب انا اسميه تحريف بالفا وهو تحرير كتبوه تحرير التقريب وانا اسميه تحريف بالفا حرفوا فيه التقريب للحافظ ابن حجر يقول فيه هؤلاء مقدموه إذا كان إذا كان هذا المتكلم في هذا الرجل معاصرا له فليت شعرنا ما عسى أن يكون كلام الذين جاءوا من بعد وهم متأخرون من من لم يعايشوا هذا الراوي طيب على هذا ماذا يصير ضاع الجرح كله إذا تكلمت في متقدم قالوا أنت ما عاصرته وإذا تكلمت في من عاصرت قالوا كلام الأقران يطوى ولا يروى ماذا بقي أنا أسألكم الآن وهذا موجود في الكتب وهذا الآن موجود في الكتب هذا الكلام يا أبنائي وأحبتي وإخواني كلام باطل وإنما أراد به هؤلاء هدم الدين فكلام الأقران الذي يطوى ولا يروى هو الذي قلته لكم اذا رؤي منه عند اهل الحديث واهل الشأن ان الدافع فيه الدافع في اشياء شخصيه نعم او سببه الغضب فيقول الانسان قولا يخرج عن العدل ولهذا اشترحوا في الجارح الذي يتصدر للجرح ان يكون ورعا حتى يحكم بالعدل قالوا فلا يستفزه غضب ولا يستميله هوى فيغض الطرف عمن يحب وهو يستحق الجرح فلا يجرحه ويغضب على من لا يحب فيجرحه ولا يستحق الجرح قالوا في الجارح المتاهل للجرح لا بد ان يكون مع علمه بما ذكروه في باب الجرح والتعديل علمه بالرواه وشيوخهم طبقة بعد طبقة وبلدان وولاد وولاداتهم ووفياتهم واصول سماعهم ومروياتهم إلى أن قالوا وأن يرافق ذلك كله الورع يزين هذا كله الورع حتى لا يستفزه غضب ولا يستميله هواء فما من إنسان إلا ويغضب ويقول في الغضب ما لا يقول في الرضا إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عرفنا بهذه الددائل والقرائن أن هذا الكلام يطوى ولا يروى نعم أما أن تجر الكلمة هكذا مطلقا فهذا كلام مردود وأهل الحديث وطلبه الحديث العارفين بكتب الجرح والتعديل وكتب المصطلح كلهم من رزقه الله التجرد يقول بهذا القول وأما من أعياه وأعياه وأعياه وأعياه هواف الحيلة فيه نحن لا نملك له من الله شيئا وإنما يقولون هذه المقالة في هذا العصر أيها الأخ السائل ليستروا بها على أسيادهم من أئمة البدع وقادات الأحزاب المنحرفة نعم ومن ينصرهم ويدور في فلكهم حتى لا تتكلم في الأصل ولا تلحق الفرع به هذا هو المقصود نحن عرفناها من أول يوم وهي شنشنة نعرفها من أخزم وهؤلاء والله بسبب مجالستهم لأهل الأهواء عادوا بعد أن كان بعضهم على السنة عادوا معادين للسنة وأهلها وصاروا مع أهل الأهواء والبدع فنسأل الله العافية والسلام والثبات على الحق والهدى توجيه يعني هذا يسأل يعني التوجيه بحث أبنائنا وإخواننا على الحفظ هذا الذي نحث عليه دائما وأبدا وقد أكثرنا من الكلام فيه حتى يمكن ملنا بعض من يستمع إلينا لا بد من الحفظ فهذا الدين مدح أهله بانهم حافظون له بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي تلوناه قبل قليل نظر الله امرئا سمع منا حديثا ايش فوعاه فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه فلا بد من الحفظ وإذا لم يكن حفظ فالمنثور هذا الذي تقراه يتفلت والحفظ هو الاصول التي تبقى معك والحفظ هو المال الذي في جيبك للنفقه دائما وابدا واما الكتب الكبيره فهذه مثلها الاموال في الخزائن انت ما تستطيع تحمل المال الكثير معك دائما وابدا لكن الذي في النفقه للنفقه في جيبك دائما وابدا فالذي للنفقه هو المحفوظ والذي يشبه الاموال الكثيره في الخزائن هو الذي في الكتب هذا تراجعه عند بحث للمسائل والتقرير المسائل وبسط ادلتها وبيان الراجح منها من المرجوح عند التاليف اما ما يتعلق بتعليم الناس وافتاء الناس وافاده الناس والاجابه على ما يعن للناس من مشكلات ومعضلات فهذا انما الاصل فيه الحفظ فاذا كنت غير حافظ كيف تفيد الناس فعلمي معي أينما يممت أحمله صدري وعاء له لا بطن صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق ما تقول انتظرني لو سالك في السوق حتى تروح البيت وتراجع وتأتي تفيده هذا ما هو جالس لك ينتظر في السوق تفيده من المحفوظ والحفظ له أسباب كثيرة منها مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن وتقواه سبحانه وتعالى والاضطراح بين يديه ودعائه جل وعز أن ينور قلبك وأن يمن عليك بهذه الحافظة وأن أن يمن عليك باستعمالها في النافع وأيضا الإفادة في هذا بالمراجعة مداومة النظر وأيضا كلما تقدم الإنسان في السن وكلما بكر الإنسان في الحفظ في أول سنه كان ذلك أدعى إلى الحفظ لأن البخاري رحمه الله لما سئل عن هذا قال شرخ أعظم سبب سألوه عن سبب الحفظ قال شرخ الشباب ومداومه النظر فالسن المبكرة لا شك أن الحافظة معها قوية ومداومة النظر لا شك أنها تورث الحفظ ولا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تكرر وما تكرر تقرر فبالإدمان المراجعة والنظر يستقر في ذهنك وفي قلبك كثير من العلوم وإن كنت لم تقصد إليها وان كان الاصل هو الحفظ فالشباب وقتهم وسنهم يجب ان يصرف في الحفظ والاعتناء بالحفظ كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتون العلم التي متنت من كتب السنن هذه التي ذكرناها لكم قبل قبل قليل فان الانسان انما ينبل بذلك اراي انسى ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر ولو فلق القلب المعلم في الصبا لالفي فيه العلم كالنقش في الحجر وما العلم بعد الشيء الا تعسفه إذا كلا قلب المرء والسمع والبصر وما المرء إلا حسن عقل ومنطق ومن فاته هذا وهذا فقد دمر فلابد من أن يعتني الإنسان في حال, في حال شبابه يعتني بالمتون ويحفظ منها ما استطاع بل يحفظ في كل فن متنى إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفعك لابد أن تحفظ في كل فن متنا هذا هو الأصل الذي تؤصله والشروح عليه تنوره فيما بعد لكن هذا الفن هذا المتن تستحضره وقت الحاجة فالحفظ هو الذي يبقى مع صاحبه فأنا أحث أبنائي على هذا وهذا ايضا عن نفس الجرح والتعديل وأنه في زمن الرواية والكلام عليه الذي تقدم فلا نعيده هذا يسأل عن هل هناك فرق بين السحر والعين نعم في فرق بين السحر والعين السحر قد يجنبه الإنسان وقد يكون سحر تخييل فيكون الإنسان يتخيل أشياء لا يراها الحاضرون معه يرى كذا ويرى كذا نحن جالسه الان يرى في هذا المجلس هذه العصا افاعي او حيات والسليم لا يرى شيئا من ذلك نعم بل انا اخبركم عن شخص يعني عشت معه كان يرى بعض الاطفال المولودين الصغار يراهم جراء صغار الكلاب جراء سحر فكان يرى اذا جاء طفل يراه كانه جر فهذا تخييل بينما العين لا يمرض الانسان قد يمرض عضويا مثل جاء كما جاء ذلك في حديث ابي امامته بن سهل بن حنيف حينما عبد الله بن عامر بن ربيعه رضي الله عنهما جميعا عانه حينما قال وقد نزل في شعب يقال له الخرار يغتسل وكان أبيض الجلد فرأاه تحت الماء قال ما رأيت مثل اليوم ولا جلد مخدرة فلبط يعني مرض في حينه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تتهمون بصاحبكم احدا فقالوا نعم وذكروا له صاحبة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به وتهدده فقال على ما يقتل أحدكم أخاه اغتسل له يعني توضى له فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يحصل وهناك فرق بين هذا وذاك هذا يقول من أراد أن يحج حجا متمتعا فهل يجوز له حلق شيء من شعره أو قص اظافره بعد دخول العشر قبل الإحرام ينظر أولا هل هو يضحي هذا باب الباب الثاني هل هو محتاج إلى أن يأخذ شيء من هذا هذا هو الباب الثاني فإن كان يضحي فالأصل انه ما يأخذ وبعض اهل العلم يقول لا ان المانع في حق هذا هو النسخ وان كان كما قلت الاحتمال الثاني لديه من الظفر او الشعر ما يحتاج الى اخذه فهذا في الحقيقه له ان ياخذ قبل ان يتلبس بالنسخ فيحتاج الى اخذ شيء منها وتكون قد حرم عليه ويكون قد حرم عليه فعل شيء من ذلك فلا باس ان يستحد مثلا او ينتف ابطه اذا نسي قبل دخول العشر وكان قد فحش فيخشى من الروائح فينتف ابطه او كانت به اظفار زائده يخشى انها تؤذيه تنشب في الازار تنشب في الرداء ونحو ذلك فانه اذا سحب الازار او الرداء شيء من هذه الاظفار الزائده قد يتاذى تشق اصابعه وتتصل إلى اللحم، فيتأذى بذلك فتدميه فإذا كان كذلك فلا بأس أن يأخذها هذا نسأل عن وضع القصائد والأناشيد في تنبيه الجوال هذه من طرائق أهل البدع أصل هذه الأناشيد الدينية هي للصوفية فلا تفعل ولا تجعلها في جوالك وقد يكون في بعض الأحيان هذه القصائد فيها شيء من الذكر خصوصا التي يسمونها القصائد الدينية أو الزهديات التي تحث على الآخرة وترغب فيها وتزهد في الدنيا قد يأتي مقطع فيه شيء من ذكر الله تبارك وتعالى أو ذكروا لفظ الجلالة فيصيح في جيبك وأنت في الحمام هذا ما يصلح فلا يجوز جعل شيء من هذا أما العفاس الذي يسأل عنه أنا ما أعرفه وهذا يقول نصيحة لبعض الإخوان السلفيين الذين تقع بينهم جفوة بسبب المشاكل بسبب ضعف النفوس ضعف النفوس يداوى بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن تكون الجفوة بين الإخوان على شيء من أمور الدنيا بحال من الأحوال وإنما الواجب أن تطرح الدنيا تحت الأقدام ولا يخلص الإنسان من ذلك إلا بأن يدعو ربه جل وعلا أن يعينه على نفسه ولا أقول إن هذا ما يحصل لا بد وان يحصل بين بني آدم ولكن الموفق من وفقه الله وزم نفسه بزمام الدين فإنه يقرأ النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكيف يجوز له أن يجفوا؟ أخاه لا يحل لامرئ المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يعني لأمر الدنيا يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام أما لأمر الدين هذا باب آخر مخالفه للسنن معاصي هذا باب آخر المخالف للسنة يهجر وقد حصل هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن لله عليك لا أكلمك أبدا يقول ابن عمر لابن ابن ومات ولم يكلمه رضي الله عنهما والثاني احدثك عن رسول أن رسول الله نهى عن الخذف وتعود تخذف لا أكلمك أبدا نعم أما امور الدنيا فلا ينبغي أن تكون سببا لهذا فإذا أقلع الإنسان عن المعصية الحمد لله ما اقلع عن المعصيه انت تنظر ان كان الهجر له يزيده شرا او يوقعه في معصيه اكبر لا تهجره ما دام سنيا اما المبتدع فهجره على التابيد حتى يتوب والهجر ننتفع نحن منه مع المبتدع اذا كان, كان الهاجر مؤثرا ويستفيد منه المهجور ننتفع منه ناحيتين نحن في أنفسنا وعودة ذلك إلى الحق وإذا كان هجرك لا يؤثر فيه ننتفع ايضا نحن بالسلامه من مخالطة هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قد هجر الثلاثة أكثر من ثلاث ليال فلا يعترض بهذا على حديث فلا يعترض بحديث لا يحل لمسلم أن يهجر اخاه فوق ثلاث على هذا الحديث فائمه السنة كلهم كما ذكر ذلك عنهم البغوي وغيره مجمعون على أن هجران أهل البدع حتى يتوبوا وليسوا كأهل الفسق من أهل السنة أهل السنة فيهم التفصيل إذا كان الهجران يؤدي إلى عوده نعم يؤدي إلى الزيادة لا لا تهجره هذا سنة هؤلاء هم فساق أهل السنة أما أهل البدع فقولا واحدا ومن الخطأ أن يسوى بين المبتدع والسني ويجعل بابهما بابا واحدا فإن هذا في باب العمليات وذاك في باب العقائد فأهل الأهواء هجرهم حتى يتوبوا على التأبيد حتى يتوبوا بإجماع علماء السنة رحمهم الله تعالى والآن نحن نرى من يريد أن يجعل هجران فساق أهل السنة كهجران أهل البداع هذا غير صحيح لا يقوله إلا من قل فقهه وضعف علمه ومعرفته بما عليه أسلافنا الصالحون رضي الله تعالى عنهم أجمعين وكما قال الشوكاني هذا الفرس وذاك الميدان يتفضل اللي يمكن هذا هذه كتب أمة السلف موجودة ولله الحمد مدونة بالأسانين والله لقد قامت حجة الله علينا في هذا العصر بالذات بطباعة أكثر كتب سنن العقائد بما لم يكن عشرها قبل أربعين سنة أو ثلاثين سنة فبعد هذا كله يقال لنا اتركوا والمبتدع ما شاء الله يطبطب على رأسه ويقال خلوه خلوه هذا غير صحيح الواجب دعايته إلى الحق فإن ابى يوقف منه الموقف الحق هذا هو دين الله جل وعلا إلا حال واحدة رخص فيها ائمه السنة لأهل السنة بالمداراه وهي إذا كانت الشوكة لأهل الأهواء والبدع في هذه البلدة وليس لك قوة بهم فحينئذ نعم تداري, تداري. قال لما محمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الجهمية يهجرون قال اي والله ثم أدرك من السهل قال ولكن إخواننا في خراسان لا يطيقون ذلك كانت الشوكة والغلبة للجهميه فمثلا السلفي في هذا العصر إذا وجد في بلدة كلها إخوان مسلمين ماذا يعمل يداري بن يدري دارا ومن لم يدري سوف يرى عما قريب الندي قريبا نديما للندامات يندب فلا بد من أن يكون داريا والمداراه بذل الدنيا لأجل الدين والمداهنة بذل الدين لأجل الدنيا نسأل الله العافية والسلامة ولعلنا نقف عند هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول أبنى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net وجزاكم الله خيرا